بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت تحل بهذا البلد ووالد وما لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَمْ بُدَ فَأَحْسَبَ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ فَلَقُطْتُ حَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا متربة ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا